بسم الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم الثاني لسيدنا قدس الروح وهو أن التقييد لا يتصور في مقام الامتثال. يقصد بامتثال الامر بقيد انه نجب بحيث اذا تبين انه وجوب لم يكن ممتثلا له فقد أورد على ذلك قدس سرور بأن التقييد ما يتصور في الكليات دون الجزئيات والمفروض ان الامتثال جزئي فلا يعقل فيه التقييد ويلاحظ عليه اولا بان القائلين بالتقييد لا يقصدون تقييد الامتثال الجزئي بعد تشخصه وفعليته وانما مقصودهم في اختيار احد الجزئيات وفرق بين قصد احد الجزئيات وبين تقييد الجزئي فمثلا كلي الصلاة له عدة أفراد الصلاة في البيت والصلاة في المسجد والصلاة جماعتان والصلاة خلف إمام هاشمي فعندما يقرر المكلف أن لا يصلي إلا جماعتان خلف إمام هاشمي فإن هذا ليس تقييدا للجزء كي يقال باستحالته وإنما هو قصد لأحد الجزئيات وكذلك المقام فإن امتثال الحج الندبي على نحو التقييد مرجعه إلى قصد أحد أفراد الحج وهو الحج الندبي لا تقييد الامتثال الخارجي بكونه حجا ندبيين وثانيا انما افاداه ان تقييد في مقام الامتثال غير ضائر بصحة العبادة لأن مرجعه إلى تخلف الداعي وتخلف الداعين غير قادح في صحة العبادات يرد عليه أن هذا ليس على اطلاقك فان التقييد قد يرجع الى التعليق في اصل الامتثال وحينئذ فهو مناف للمقربيَّات، مثلاً إذا قال الشافِ أنا لا اتقرب للمولى ولا أمثل أمراً. الا اذا كان امره ندبيا والا اذا كان امره الزانيا فانا غير بان على امتثال اوامره والتقرب إليه ففي مثل هذا الفار لو انكشف ان الامر لم يكن ندبيا بل كان وجوبيا لا يعد هذا الشخص متقربا الى المولى بحسب الارتكاز المعقاني نحو علق اصل التقرب على امر معين هذا تمام الكلام في هذه المسألة وقد ظهر منها أن الصحيح ما عليه الأعلام من التفصيل بين الحج على نحو الخطأ في التطبيق وبين الحج على نحو التقييد المسألة التي بعدها بناءً على مشروعية حج الصبي، فهل يعتبر في صحة حجه إذن الولي أم لا؟ فالكلام في مقامين المقام الأول هل أن مقتب القاعده اعتبار إذن الولي أم لا وقد يقال بأن مقتضى القاعدة هو عدم اعتبار اذن الولي للأصل اللقضي والأصل العملي أما الأصل اللفظي فقد أفاد سيدنا قدس الروح في المعتمد في الجزء الثالث في شرح هذه الأسفل أن مقتضى الإطلاقات الداله على رجحان الحج عدم اعتبار إذن الولي ويلاحظ عليه. اولا ليس عندنا مطلقات يمكن التمسك بها لنفي اعتبار ابن الولي فمثلا ما ورد من أن الحج ثواب الجنة أو ما ورد من أن الحج أحد الجهادين إنما هو في مقام بيان الفاضل والثوافل وليس في مقام بيان شروط الحج وكيفيته خلق في مقتضى قد عدم اعتبار في ذن الولي، وثانيا إن نفس السيد قدس سرّه. صفحة ستة وعشرين من المعتناد الجزء الأول أوضح بأن مفاد حديث الرافع أفع القلمو عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم أنه لم يكتب في حق الصبي شيء من الأحكام أو التكاليف لا الوجوبيه ولا الندبيات اذن فاين المطلقات التي نتمسك بها لاثبات عدم اعتبار الاذن وثالثاً إنه لم يدف في معتمد العرواق دليلاً على شرعية هذا الصبيب سوا مؤثقة عمار إسحاق بن عمار سألته عن الصبي ابن عشر سنين يحج فقال عليه السلام. عليه حجة الإسلام إذا سلام بتقريب أن السؤال عن الإجزاء شاهد على المفروغية عن أصل مشروعيه فإذا كان هذا هو الدليل فكيف يتمسك بإطلاقه لنفي اعتبار الاذن فان الاطلاق فرع كون المولى في مقام البيان رواياه ليس المولى في مقام بيان المشروعيه حتى يتمسك لإطلاقها لنفي اعتبار الاذن بل هي في مقام بيان عدم الاجزاء وإنما استفدنا المشروعيات من باب الدلالة السكوتية هذا ما يتعلق بالأصل المقضي وأما الاصل العملي وقد يقال ان مقتضى اصاله البراءة نفي الشرطيات اي شرطيه اذن الوليد ولكن يلاحظ عليه أن نفي الشرطية بالبراءة لا يثبت صحة العمل من دون إذن الولي اذ الشك الصحة وأصل تعلق الأمر إلا على نحو الأصل مثبت هذا تمام الكلام في المقام الأول المقام الثاني في الأدلة التي سيقت لاثبات اعتبار إذن الوالد الدليل الأول أن الحج الصبي دون إذن الولي قياء للأبوين وبما أن الإيذاء منهي عام والنهي عن العبادة يقتضي فسادها فحج الصلي دون اذن الاب فاسد ويلاحظ عليه اولا أنه لا ملازمة بين حرمة الإيذاء وهي الاذن فغاية هذا الدليل حرمة إيذائهما لا شرطية إذنهما فإن بينهما عموما من واجه إذ قد يتحقق الإيذاء مع إذنهما وقد ينتفي إذنهما ولا إيذاء كما لو كان غافلين أو مسافرين ونحو ذلك. وثاني إن المحقق للإذا قارة يكون. هو السفر للحج لا نفس الحج وثارة يكون المحقق للإيذاء هو البعد أي كون الولاد مكان غير المكان الذي فيه ابواب فان كان المحقق للاذا هو السفر فقط فغايته حرمة السفر لا فساد الحج بعد تحقق السفر لإمكان الترتب بأن يقول المولى لا تسافر سافرا يؤذي ابويك وإن سافرت فأتي بالنساء. لا تسافر فإن سافرت فأتي بالنساء. زمان ولكن لا يمكن مقلل الجمع بين الانتهاء. لا يمكن أن يحج. وأن لا يسافر فيقول له المولى لا تسافر فإسافر تفقد إذن فالمقام من قبيل الترتب بين حرمة المقدمات والأمر بذي المقدمات وإن كان المحقق للايذاء هو البعد أي كون الولاد في مكان ليس هو مكان الابوين فقد يقال حينئذ بان هناك وحده بين الحاج المتقوم بالكون في عرقه وبين الإيذاء المحرم المتقوم بالكون في هذا المكان المحقق للبعد وعي فتدخل المسالات في البحث الكبروي المذكور في الاصول فان قلنا هناك بان التركيب الاتحادي بين متعلق الامر وهو حجه ومتعلق النهي وهو لا تبعد عن اضراره موجب لامتناع اجتماعهما وامتناع اجتماعهما موجب لتعارضهما وفي حال التعارض يقدم النهي على الأمر لكونه شموليا وكون الأمر لدليا ومقتضى تقدم الناحي على الأمر فساد العمل لعدم الأمر به فحينئذ يتم يتم الاستدلال وأما إذا قلناه صحيح في بحث اجتماع الأمر والناهي بأن, بأن التركيب الاتحادي بين المتعلقين لا يؤدي لامتناع الاجتماع بل يكفي في جواز الاجتماع تعدد المتعلق بحسب الحقيقة مع فرض أن اجتماعهما قد يتحقق وقد لا يتحقق كما في الصلاة والغافر، فإن هذين العنوانين مختلفان حقيقة، وقد يتفق اتحادهما وجودان. وقد لا يتفق وهذا كاف في جواز الاجتماع فكذلك نقول في المقام بأن الإيذاء والكون في عرفه مختلفان حقيقة وان اتحدا وجودا واختلافهما كاف في دفع محذور اجتماع الامر والناهي ياتي الكلام في بقيه المناقشات ان شاء الله